وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول الشيخ الايمان قول باللسان وعمل بالاركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وقال رسول الله وأذناها إماطة الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الإيمان وقال تعالى فزادتهم إيمانا وقال تعالى ليزدادوا إيمانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة وفي قلبه مثقال برة او خردله او ذره من الايمان فجعله متفاضلا <تصفيق> هذا هو عقيده اهل السنه في مساله الايمان الايمان عند اهل السنه قول باللسان وعمل بالاركان وعقد بالجنان وهذه هي اول مساله المساله الاولى في مسائل الايمان هل الايمان هو المعرفه فقط او هو التصديق فقط او هو كما قال اهل السنه قول باللسان وعمل بالاركان وعقد بالجنان فأهل السنة يقولون أن الإيمان قول وعمل قول وعمل لا يكون الإيمان إلا بهما طيب هل هناك من يقول غير ذلك الجواب نعم هناك من يقول غير ذلك ان الايمان يكفي فيه المعرفه يكفي ان تعرف ان هناك اله ورب سبحانه وتعالى هناك من يقول يكفي القول يكفي القول وهناك من يقول يكفي القول والاعتقاد القول والاعتقاد حتى ولو لم يعمل العبد أي عمل وهناك من يقول وهؤلاء أيضا من أهل السنة أو محسبون على أهل السنة من يقول أن الإيمان قول قول واعتقاد او اعتقاد وقول ان العمل فليس من الايمان لكنه من ثمرات الايمان وهؤلاء هم مرجئه الفقهاء واغلبهم من الاحناف عندهم الايمان قولا واعتقادا اما الاعمال ولا تدخل في مسمى الايمان عندهم انما يقولون هي من ثمرات الايمان وليست من الايمان واضح يا جماعه هذه الاقوال في مساله الايمان لكن الايمان عند اهل السنه الايمان في اللغه هو التصديق الايمان في الشرع وقول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان طيب ما الفرق بيننا وبين مرجئه الفقهاء هم يقولون الايمان قول واعتقاد ويخالفنا في مساله العمل مساله العمل عندهم ليست من الايمان انما هي من ثمرات الايمان وان كانوا يقولون ان تارك العمل يجازى ويحاسب على ترك الاعمال بخلاف غيرهم من المرجئه الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب ويكفيك ان تعتقد بانه لا اله الا الله وتقول تركت كل الاعمال الصالحه استكبت كل المعاصي انت عندهم مؤمن اما مرجئه الفقهاء فيتفقون مع اهل السنه في ان الايمان قول واعتقاد يخالفون اهل السنه في انهم لا يعتبرون الاعمال من الايمان انما يقولون هي من ثمرات الايمان وان اهل السنه فيقولون انه لا ايمان بغير عمل لا يشترطون كل الاعمال انما لا بد من جنس العمل كما سنبين ان شاء الله بعض العلماء يقولون ان الخلاف بين اهل السنه والمرجئه الفقهاء خلاف لفظي او صوري لكن في الحقيقه لا الخلاف خلاف كبير لان اهل السنه يقولون ان العمل من الايمان والله تعالى سما بعض الاعمال انها ايمان كما قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم اعمالكم هنا هي ايه المقصود بها الصلاه فسمى الصلاه عمل ولذلك هنا الشيخ يستدل بقول النبي عليه الصلاه والسلام الايمان بضع و70 شعبه اعلاها ها لا اله الا الله هذا قول باللسان وادناها اماطه الاذ هذا عمل ولا ليس بعمل عمل فعد كل الخصائص والمناقب والفضائل والعبادات التي يفعلها العبد رضا لله سبحانه وتعالى من اول قول العبد لا اله الا الله وهي اعظم واعلى درجات الايمان او شعب الايمان الى ادناها يعني تمشي كده من اول لا اله الا الله محمد رسول الله وبعدين تخش على بر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإخوان والإحسان إلى ذي القربة واليتامة والصدقات والصلاوات كل هذه من شعب الإيمان كل هذه الأعمال الصالحة من إين؟ من شعب الإيمان إلى إماطة الأزى إماطة الأزى هذه عمل ولا قول؟ عمل إذن هذا المسمى مسمى الايمان يدخل فيه القول ويدخل فيه ويدخل فيه العمل المساله الثانيه يا جماعه الايمان هل يزيد وينقص ولا لا هذا قول اهل السنه ان الايمان يزيد والشيخنا يستدل بقوله تعالى فزادتهم ايمانا ليزداد ايمانا فهذه تدل على ان الايمان يزيد طيب اين الدليل على انه ينقص قالوا انه ما من شيء يقبل الزياده الا ويقبل النقصان والعبد يجد في ذلك ذلك في نفسه وانت صائم في اعلى الدرجات في رمضان في ليله القدر مثلا اعلى درجات ايمان العبد وهو يتقرب الى الله عز وجل بعمله هل من الممكن ان ينظر الى امراه جميله ولا يغض بصره في الغالب انه يغض بصره لما يعتريه من حاله الايمان وزيادته تعال بعد رمضان وانفطر رمضان وجاء العيد فرحه الناس والله والمرح ونفس المراه تمر عليك تنظر الي قد تنظر الي بنسبه اكبر من الاول لماذا لان الايمان كلما زاد عند العبد حدث عنده بغض للمعاصي وترفع عن الصغائر اما حينما يعني يكون ابعد ما يكون من الايمان تنقص طاعته فتجد اذا غواه الشيطان قد يغوى ليه لانه في حاله الاسترخاء وعدم استجماع القوه والهمه في مدافعه الشيطان فهذا واقع ان نلمسه وانت مثلا في الحج في العمره هل ممكن نتصور مثلا رجل ينظر الى امراه في الحرم نظره شهوه الجواب لا حتى لو مسته ومسها من غير قصد تجد أنه يعني ينطفد سأز بالله سريعا لكن خلي هذا الزحام مثلا في سوق من الأسواق وهذا التلاحم والتزاحم في سوق من الأسواق يختلف الأمر ولا لا يختلف حتما يختلف فهذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد ويمكن والايمان قول باللسان وعمل بالاركان قول باللسان يعني كقول الرجل مثلا لا اله الا الله وعمل بالاركان رجل يصلي يسجد ويركع هذا عمل وعقد بالجنان اعتقاد القلب اعتقاد القلب احنا تكلمنا قلنا ان هناك اعمال وعبادات قلبيه كالاخلاص كالتوكل كالخشيه كالخوف كالرغبه كالرهبه كل هذه عبادات قلبيه يعقد العبد قلبه عليها لله سبحانه وتعالى هذا هو عقد الجنان يزيد بالطاعه وهذه هي الادله وينقص بالمعصيه قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه وذلك دين القيم ايه وجه الدلاله يا جماعه في هذه الايه مما يقول هذا الرجل وجه الدلاله هنا ان الله تعالى جمع بين العباده والاخلاص بين العباده والاخلاص والصلاة والزكاة فقال وذلك دين القيمة فكأن كل هذه الأشياء من الايه من الدين من الإيمان واضح يا جماعة هذا هو وجه الدلالة وما أمر إلا ليعبدوا الله العبادة من الدين يعني من الإيمان مخلصين له الدين الإخلاص وهو عمل ايه قلبي فسمه ايضا انه من الدين ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وهذه اعمال جوارح وسمها الله عز وجل ايه انها الدين وقال صلى الله عليه واله وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وابناها اماطه الاذى عن الطريق فجان القول والعمل من الايمان وقال تعالى فزادتهم ايمانا وقال تعالى ليزدادوا ايمانا يبقى هذه مسالتين المساله الاولى الايمان قول باللسان وعمل بالاركان وعقد بالجنان المساله الثانيه الايمان يزيد وينقص يزيد بايه بالطاعات وينقص بالمعصيه والزلات طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال ذره او خردهله او ذره من الايمان فجعله متفاضلا هذه مساله اخرى هل الناس متفاضلون في اليمان ام الناس في اليمان سواء يعني هل إيمان ايمانك ايمانك وهل ايمان وإيمانك كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام وهل ايمان الانبياء كإيمان الملائكة وهكذا هذه المسألة اهل السنة يقولون ان الناس يتفاضلون في اليمان وهذا ذهو من أدلتهم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يبقى هناك من من قالوا لا إله إلا الله يدخلونه يدخلون النار ثم يخرجون منها ثم قال وفي قلبه مسقال ذرة من خردل أو من ذرة أو من حبة من خردل من إيمان إذن هذا دل على أن الناس متفوتون ولا لا رجل في قلبه إيمان نجاه من النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا ما دخلها أصلا وهناك أناس دخلوها وخرجوا يبدأ تفوت ولا مش تفوت وهناك أناس وصلوا إلى أعلى الدرجات فكانوا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين اذا الناس متفاضلون ولا لا متفاضلون فلا نقول ابدا احد ان ايمانك ايمان ابي بكر والنبي عليه الصلاه والسلام يزن ابو بكر وايمان ابي بكر بايمان الامه بايمان الامه الناس تتفاضل و لا يخفى عليكم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال النبي عليه الصلاة والسلام رؤية رأيت الناس وعليهم قمص يعني قمصان ورأيت علي قميص اجره او قال صلى الله عليه الصلاة والسلام فرأيت عمر وعليه قميص يجره من طيله من طوله فقالوا فبما اولته يا رسول الله قال الدين يبقى الدين كالقميص في قصير وفي طويل واحاديث كثيره تدل على ان الايمان الناس فيه متفاضلون متفاوتون واضح يبقى ممكن نسال سؤال يا جماعه الايمان لغه وشرع ما معنى الايمان لغه شرعا الايمان في اللغه ياتي بمعنى التصديق خلاص طيب المعنى الشرعي للايمان هو وعقد بالجنن جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا طيب هل كلمه الايمان يا جماعه تاتي في القران بالمعنى الشرعي ولا بالمعنى اللغوي ولا تاتي بالمعنيين طيب اعطيني مثال اللغوي مثلا قول اخوه يوسف لابيهم يعقوب عليه السلام وما انت بمؤمن لنا يعني وما انت بمصدق لنا ولو كنا صادقي طيب هل ياتي بالمعنى الشرح ايضا نعم اخو تعالى ليس في كل جكمه احسن احسن بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك يبقى يا جماعه احيانا كلمه ايمان تاتي بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي طيب عايزين قاعده تفرق لنا ما بين كلمه الايمان اذا جاءت في القران فنقول انها بالمعنى اللغوي واذا جاءت في القران فنقول انها دي بالمعنى الشرعي احسنت اذا عدى الايمان باللام كقول الله تعالى فامن له لوط وما انت بمؤمن لنا اذا عدى باللام فيكون هنا المعنى الايه اللغوي فامن له لوط يعني ايه صدقها مش كده التصديق اما اذا جاءت معدا بالباء فيكون المعنى هنا الشرعي زي ايه يا جماعه؟ اللي منها من بالله وربيته احسنت احسنت بارك الله فيك استدلال طيب ما سمعتش الاجابه امن الرسول بما انزل ال اليه من ربه بما انزل فعدي بالايه بالباء مش كده طيب بمصدق لي باللام انما هنا ليه امن الرسول بما بالباء اذا عدى بالباء يكون المعنى ايه شرعي وليس اللغوي نعم اي حاضر جزاك الله خير ويجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه او غاب عنا نعلم انه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه واجهلناه ولم نتطلع على حقيقه معناه مثل حديث الاسراء والمعراج وكان يقظه لا مناما فان قريشا انكرته واكبرته ولم تنكر المنامات ومن ذلك ان ملك الموت لما جاء الى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقا عينه فرجع الى ربه رد عليه عينه ومن ذلك اشراط الساعه مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله وخروج ياجوج وماجوج وخروج الدابه وطلوع الشمس من مغربها واشباه ذلك مما يصح به النقل طيب ماذا يريد ان يقول الشيخ يقول انه يجب الايمان بما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام وصح به النقل ودي معنى معناه يا جماعه معنى شهاده ان محمدا رسول الله ان نصدقه فيما اخبر ونطيعه فيما امر وننتهي عما نها وزجر هذا هو معنى قول العبد محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله معنى هذه شهادة أن توقن وتصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن المكذب للنبي عليه الصلاة والسلام ومعنى شهادته باطله وغير مقبوله وطاعته فيما امر وطاعته فيما امر وطاعته ايضا فيما نهى عنه وزجر اذا حقق العبد هذه الاشياء الثلاثه فهو شهادته صحيحه تنفعه باذن الله واضح فهو يقول اذا صح النقل عن النبي عليه الصلاه والسلام سواء شاهدناه او غاب عنا نعلم انه حق وصدق والسواء ذلك ما عقلناه واجهلناه ما معنى هذا الكلام النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا بامور قد لا نعقلها ولا نستطيع ان نتصورها زي ما انت مش متصور كيفيه الاسماء الحسنى والصفات العلى ففي امور ايضا انت لا تتصورها اخبرنا بها النبي عليه الصلاه والسلام فنؤمن بها هو بيعطينا امثله الشيخ هنا اعطانا امثله من هذه الامثله التي قد لا يعقلها عقل العبد اخباره بانه اصرى بعبده محمدا صلى الله عليه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى ثم اعرض به الى السماء العلى فرحله الاصراء من المسائل التي قد لا يعقلها احد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يذهب من مكه الى بيت المقدس في ليله ثم يعود والليله لم تنتهي بعد ثم يعرج به الى السماء العلى كيف ذلك ويرى اهل الجنه ينعمون واهل النار يعذبون هذا قد لا يتصوره عقل ولذلك أنكره كثير من الناس فقالوا أن الإسراء والمعراج كانت رؤية منامية وهو يرد عليهم فيقول ولم تنكر المنامات يعني لو كانت هذا هذه الرحلة مناما ما أنكرته عليه قريش صحيح ولا لا يعني مش ينزل عليه الصلاه والسلام انا اخبركم اني رايت رؤيا انني ذهبت الى امريكا او الى الصين استيقظت من نوم نمت نصف ساعه رايت اني ذهبت الى الصين ومن الصين الى امريكا قمت من النوم اقص لكم هذه القصه هل ممكن احد ينكرها علي المنام لا تنكر طيب لماذا انكرت قريش على النبي عليه الصلاه والسلام هذه الرحله هل لانه اخبرهم انها حقيقيه ام انها كانت منام حقيقيه ولذلك سالوه السؤال طيب ذهبت الى بيت المقدس ودخلت المسجد قال نعم قال فصف لنا المسجد طب مش رحت صف لنا فاتفق النبي عليه الصلاه والسلام يصف لهم المسجد فالتبس عليه بعض النعت لان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فصلى بالناس الى بالانبياء ثم عاد ما تمحص في المسجد وما اخذوه ركنا ركنا انما زاره ويعرف قليل من اوصافه في هذه الرحله فلما اتفق يصف لهم المسجد التبس عليه بعض ال... النعت وبعض صفات المسجد فكرب كربا شديدا يكذب فرفع الله تعالى له المسجد يسالونه وهو يصفه لهم كانه يراه على الست والسلام سبحان الذي اسرى بعبده نؤمن بالاسراء نعم نؤمن بالاسراء ما هو الاسراء الاسراء هو المشي ليلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا طب لما هو ليلا ليه قال ليلا ثاني وليه جاءت ليلا نكره سبحان الذي اسرى بعبده ليلا نكره للتعظيم اي تعظيم هذا الزمن لانه كان اكراما للنبي عليه الصلاه والسلام وجاءت ليل النكر ايضا افادت امر اخر ايه هو ان هذه الرحله لم تستغرق الليل كله وهذا مما يزيد الرحله اعجازا سبحان الذي اسرى بعبده قوله تعالى بعبده دليل على ان هذه الرحله كانت بروحه وجسده ففي القران يا جماعه كل ما فيه على الحقيقه واصلا كلام العرب كله على الحقيقه قاعده قاعده تقول ان الكلام على ايه على الحقيقه ما لا يصرفه صارف فالنبي عبد الله قال يا سبحان الذي اسرى به بعده يبقى بعبه بروحه وجسده ودمه ولحمه وعظمه واضح؟ القران بليغ لو كان بروحي فقط قال سبحان الذي اسرى بروحي محمد او بروحي عبده نما قال بعبده وهنا لفت ايضا بعبده ليدل على بشريه النبي عليه الصلاه والسلام وعبوديته وانه لم يخرج عن طور العبوديه وانه ليس له من صلاحيات الالهيه ولا من خصائص الالهيه شيئا فقال بعده حتى لا يتصور انه اتى بهذه المعجزه الكبرى فاذا هذا خرج من البشريه الى طور الالوهيه او شيء من الالوهيه او له خاصيه من خصائص الاله لا انما قال وهو في هذه الرفعه وفي هذه المنزله وفي هذه المنزله سبحان الذي اسرى بعبده ثم اورج به الى السماء ما هو المعراج؟ المعراج هو الصعود. والمعراج معراج النبي هو صعوده إلى السماء العلى. مر على السماوات إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. قال تعالى في ذلك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قوله تعالى ولقد رأى تدل ايضا انه كان ايه حقيقه وليس مناه حد يقول لك ايه ما كذب الفؤاد ما راه ده يبقى كانت الرؤيه بالفؤاد نرد عليه انا كل ايه ما زاغ البصر وما طغى يبقى البصر من اذوات الحس طب نربط ازاي ما بين كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ونربط ما بينه بين وبين ما زاغ البصر نقول أن المعنى ما كذب القلب ما رأته العين فرأى بعينه وصدق بذلك قلبه عليه الصلاة والسلام فهذه يقصد الشيخ أن هذه من الأمور التي ينكرها الناس لأنها عندهم غير معقولة ونحن نؤمن بما هو معقول وغير معقول بشرط واحد ما هو ما هو اذا صح عن النبي عليه الصلاه والسلام يبقى الفصل عندنا هو ايه هل جاء عن النبي نعم جاء نصدق هل جاء في كتاب الله نعم نصدق كل ما اخبر به لا بد من التصديق استدل ايضا بمساله او بحديث فق يموسى عليه السلام لملك الموت لعينه فقائها دخل عليه رجل غريب لا يعرفه فلطمه فخذى عينه فراجع ملك الموت الى ربه فقال بعثتني او ارسلتني الى عبد لا يريد الموت او لا يحب الموت هقولك ازاي موسى عليه السلام يلطم ملك الموت هو رسول قال قالوا لا مالش قال صح عنه صح عنه نؤمن طب ازاي لما دخل ملك الموت على موسى عليه السلام هل كان يعرف انه ملك ما كانش يا طب لما جاءه مره اخرى وجاءه ضع يدك على سور ابيض او سور اسود فكل شعره تحت يديك لك بها سنه كم سنه دول يا جماعه كتير قال ثم ثم اي ثم بعد ماذا يحدث بعد ذلك قال الموت يعني لما فر من الموت قال نعم قال الان طب ما لطمشتني ليه لانه خلاص علم وايقن وعرف ان هذا ملك الموت فهذا غريب على اقوالهم لانهم يحكمون العقل ويقدمونه على النقل وهذا من اعظم الخطا الذي وقع فيه اهل البدع جميعا انهم يقدمون العقل على النقل وعندنا أهل السنة لا نقدم شيئا على النقل وأنه لا يتعارض أبدا ما بين العقل وصحيح النقل بنقول صحيح النقل لأن لو أقول لهم هي صح قد لا يوافق العقل لكن طالما أنه صح يوافق العقل واضح؟ طيب ومن ذلك أشراط الساعة أشراط الساعة برضو يقولون ان هذه امور معنويه وليست حقيقيه اشراط الساعه مثل خروج الدجال معروف الدجال رجل يخرج في اهل الزمان مكتوب بين عينيه كافر او كفر يقراها كل مؤمن حذرنا النبي عليه الصلاه والسلام منه وامرنا ان نستعيذ به ضبر كل صلاه ونزول عيسى عليه السلام فيقتل هذا الرجل هذا الرجل الذي هو الدجال يبعث بين يدي الساعه معه جن ورهب بين يديه معجزات عظيمه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان نجتنب هذه الفتنه واذا رايناه ان نعتصم بالله ثم بقراءة صدر سورة الكهف لعظم فتنته فينزل عيسى عليه السلام فيقتل هذا الرجل وكذلك خروج يأجوج ومأجوج وهم من بني آدم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك اللهم وسعديك فيقول أخرج بعث النار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 كما سياتي في الحديث ان اخرهم يا اولهم يمر على بحيره طبريه مليئه بالماء فاذا اخرهم لا يجد شيء انتهى الماء فيقول لقد كان هنا يوما ما تخيل كسره بقى وهم وهم و... وهم من بني ادم فهم من مين من بني ادم وخروج الدابه هذه الدابه التي جاء ذكرها في القران في قوله تعالى واذا وقع عليهم القول خرجنا لهم داب من الارض تكلمهم هذه الدابه اين تظهر في اخر الزمان هذا انا بقول اين مش متى اين تظهر هذه الدابة بين الركن والمقام في الحرم الشريف تخرج الدابة فتقول وتخبر الناس وتتكلم هذا كله ينكره اهل البدع لماذا لانه ينكر لا يوافق عقولهم وطلوء الشمس من مغربها واشبه ذلك مما صح به النقل ايضا لا يؤمنون بهذه الاشياء طيب بعد الفقره دي يا جماعه ويحشر الناس ولا في حاجه ثاني <تصفيق> في... اه اين هذا ابن اه وعذاب القبر ونعيمه حق هذه ايضا مساله اهل البدع لم يقروها رغم ان النقل صح فيها وصح بها وهي فتنه القبر ما معنى فتنه القبر الفتنه هي الاختبار اما في الشرق هو سؤال الميت عن ان رب به وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاه والسلام هذه الفتنه نحن نؤمن بها لماذا اخبرنا النبي النبي عليه الصلاه والسلام هم لا يؤمنون بها لماذا اه لانه في نظرهم ليس من العقل ازاي قالوا الميت انتم بتقولوا يسال فاتكلم وبعدين ياتيه ملكان يقعدانه ويسالانه اي الاشياء دي الميت امامنا يترك ميت ولا يدفن مثلا لا نجد يعذب ولا ينعم ولا يفتن ولا يسال ولا ولا ولا هذا بالعقل ونحن لو جادلناهم بالعقل لاثبتنا صحه النقل فان الانسان قد يعذب وهو نائم بيحصل الا طب ما بتشوف كابوس بتتعذب في المنام ولا لا اللي يشوفه يكون بيتعذب ابدا ده نايم مرتاح في التكييف لكن مع ذلك يعذب فليس معنى ذلك انك لا ترى اثار العذاب ولا طريقه العذاب انه لا يعذب لان حياه البرزخ من الامور الغيبيه نؤمن بها لان الله تعالى اخبرنا والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا فلنؤمن على هذا ولا مجال لتدخل العقل في ذلك ولذلك الله عز وجل لما امدح عباده المتقين كان اول من تضحهم بانهم يؤمنون بالغيب الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم يا رب الذين يؤمنون بالغيب لان الله نفسه سبحانه وتعالى بالنسبه اللي انا غايب لان الغيب هو ما غاب عن الحواس مش كده الله بالنسبه اللي انا غايب لكن انا راينا الله عز وجل في خلقه في اياته سواء الايات المقروئه او المرئيه صحيح طيب فاليمان بالغيب من اعلى درجات الايمان فنحن نؤمن بما اخبرنا به النبي عليه الصلاه والسلام وعذاب القبر ونعيمه هناك فتنه وعذاب ونعيم الثلاثه زي بعض لا الفتنه قلنا هي سؤال الملكين العذاب هو ما يقع عليه من العذاب في هذا القبر فان القبر اما حفره من حفر النار او روضه من رياض الجنه حديث يروى ونعيمه كذلك حديث المشهور اذا كان العبد في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره اول ما يدخل القبر ويسال ويجيب بتثبيت الله سبحانه وتعالى له يمد له في قبره مد البصر ويفتح له فيه بابا الى الجنه واذا كان كافرا او منافقا كان على خلاف ذلك يضيق قبره ويفتح له فيه بابا الى النار ايدا بالله وفتنه القبر وعذاب القبر ونعيمه حق لماذا حق ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد استعاد النبي منه وامر به في كل صلاه في كل صلاه ماذا يقول العبد يستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن شر فتنه المسيح الدجال ومن شر فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال في كل صلاه المؤمن يستعيذ بالله والمراه اليهوديه جاءت لي عائشه رضي الله عنها تقول ان هذه الامه لتبتلى في قبورها او استعاذت بعذاب القبر امامها فسالت النبي عليه الصلاه والسلام في حاجه اسمها عذاب القبر قال ان هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم لا تبتلى في قبورها ولولا الا تدافنوا لاسمعتكم من عذاب القبر وقول النبي عليه الصلاه والسلام حينما مر بقبر فيه رجلين او فيه رجلان قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير فاما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه بين الناس كل هذه ادله نقليه تثبت عذاب القلب احيانا مش اقول لك احيانا اتشفي جسد خلاص الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم منه وامر به في كل صلاه وفتنه القبر حق وهي سؤال الملكين وسؤال منكر ونكير حق من منكر ونكير والبعث بعد الموت حق البعث بعد الموت القيام من الموت اذا احيا الله عز وجل الموتى هذا يسمى ايه بعث وذلك حين ينفخ اسرافيل عليه السلام في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون لينفخ الايه الثاني النفخه الاولى يا نفخه الصعق يموت كل خلق والنفخه الثانيه يحيى ويقوم الناس لرب العالمين هذه ايضا يعني يعطيه مثال على الذين ينكرون هل هناك من ينكر عذاب القبر نعم على راسهم المعتزله الفقره اللي بعد كده يا جماعه ويحشر الناس ويحشر الناس يوم القيامه حفاتا عراتا غرلا بهما فيقفون في موقف القيامه حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى و تنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير الصح... صحائف الاعمال الى الايمان والشمائل نعم ما احنا قلنا اولا العقل ثانيا يقولنا انه لا يتصور ان ميت يعذب هو دينه الميت فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهليه مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا يعني ماذا يريد ان يقول ايضا ومما ينكروه لانه لا يوافق عقولهم ان الله تعالى يحشر الناس يوم القيامه حفاتا حفاتا يعني ايه غير منتهلين حفاتا عراتا اه غير مكسين غرلًا غير مختتنين بهما بهما ليس معهم شيء ليس معهم شيء ابدا ليس لهم معالم يختبئون بها او فيها طيب هم ينكرون هذه الاشياء لنا لا ذات تصور السيده عائشه قالت يا رسول الله عرات ينظر بعضنا الى بعض الرجال ينظرون الى النساء النساء ينظرن الى الرجال قال يا عائشه الامر اشد من ذلك هنا قد قام يمشون على وجوهين ولا لا يمشون على وجوهين بعض الناس تستنكر كيف يمشون على وجوهين ان الذي امشاهم على ارجلهم قادر طلب عندنا النص عندنا النقل من الله او من رسوله صلى الله عليه وسلم نسلم تسليم العبد للسيد تسليم العبد للسيد السيد لا يعارض سيده ولا يخالف بل يصدقه ويفعل ما يأمره به ليس له اختيار واضح فهيقفون في موقف القيامه حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعرفون حديث الشفاعه الطويل حينما يطول الموقف على الناس يذهبون الى ادم ليستشفعوا به عند الله انت ابونا ابو البشر خلقك الله بيديه الا ترى ما نحن فيه اشفع لنا عند ربك يقول لست لا اذهب الى نوح عليه السلام ونوح يقول اذهب الى ابراهيم لست لا اذهب الى ابراهيم وابراهيم صلى الله عليه وسلم يقول لست لا اذهب الى موسى فهو كلمه الله وموسى يقول اذهب الى عيسى فيقول انا لها اذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لها فاذهب الى ربه ويسجد بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويستشفى والله عز وجل قال لي افتح عليه بمحامد لم يفتح عليه بمثلها حتى يقال له يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسنعطى صلى الله عليه وسلم فيشفع لجميع اهل الموقف وطنصب الموازين الموازين موازين حقيقيه ميزان له كفتان ميزان حقيقي بخلاف ما يقول اهل البدع ان المساله مساله مجاز لا له كفتان له كفتان قال النبي عليه الصلاه والسلام كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان طب ايه اللي بيوزن الاعمال توزن صاحب العمل يوزن ما الدليل على ان صاحب العمل يوزن يعطى الرجل الثمين يوم القيامه فلا يذن عند الله جناح باوضه والصحابه لما ضحكوا من ساقي او من دقه ساقي عبد الله بن مسعود قال لا يا اسقر في الميزان من جبل احد واضح والذين استدلوا ان الاعمال توزن قالوا كيف توزن الاعمال وهذه الاعمال شيء ليس حسي انما هو معنوي الله قادر على ان يقلب هذه الامور الحسيه الى معنويه وصاحب البطاقه له 99 سجلا كلها سيئات كل سجل مد البصر فيوضع في كفه او في كفه ثم تخرج له بطاقه ورقه صغيره مكتوب عليها لا اله الا الله يا رب ما تفعل هذه البطاقه مع هذه السجلات انك لا تظلم اليوم عندي لا احد يظلم عند الله عز وجل واضح لا ظلم اليوم فتوضع البطاقه فتتطاير السجلات ولا يزن مع اسم الله شيء هذا مؤمن به انه على الحقيقه وانه توزن الاعمال او يوزن صاحب العمل احسنت ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الاعمال الى الايمان والشمائل منهم من ياخذ صحيفته بيمينه ومنهم من ياخذها بشماله كما قال الله عز وجل والميزان له كفتان ولسان توزن به الاعمال قال تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه الرضيه فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه الراضيه واما من خفت موازينه فاموههاويه وما ادراك ما هي نار حاميه وقال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كان انفسهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون واضح يا جماعه طيب ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة وهو الكوفر قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوفر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر وهو حوض في القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن كما جاء في الحديث وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا ابدا من شرب من هذا الحوض لا يظمأ ابدا نسال الله تبارك وتعالى ان يسقينا بيد محمد صلى الله عليه واله وسلم شربة هنيهة مريئه لا نظمأ بعدها ابدا وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سؤال برجاء توضيح توفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل دي في مسألة القدر يا جماعة هي بتسأل الأخت بتقول مش قادر أفهم ما بين أن فعل العبد مخلوق وكسبه له هذه في غاية البساطة إذا آمنت وكسبه ان الله تعالى لا يجبر احدا على فعل معصيه تؤمن ولا لا تؤمني تؤمن ولا لا تؤمني اؤمن ان الله عز وجل لا يجبر احدا على معصيه وان العبد يعصي رب وان العبد يعصي رب ربه باختياره هذه الحركه التي يفعل بها المعصيه من خلقها الله هل هذه الحركه التي خلق الله فيها تعد اجبارا لا يبقى اذا اذا عصى العبد ربه كان عمله المخلوق لله وكسبه واختياره للمعصيه من العبد وإلا لما عاقبه سبحانه وتعالى واضح فيكون الخلق من الله المعصيه من الله خلقا وإجادا هو الذي خلق حركه العبد التي فعل بها المعصيه مش كده ولا في خلق ثاني والله خلقكم وما تعملون يبقى كل الاعمال والحركات من خلق مين ولا من خلق العبد لحركات نفسه لا انما حركه العبد هذا باختياره ففي فرق بين الحركه كخلق والحركه ايه باختيار من العبد هذه اليد التي سرقت هذه الورقه هذه الحركه من خلقها من الذي اختار هذه السرقه انا العبد واضح طيب هل ثبتت تسميه الملك الموكل بالنفخ في الصور باصرافيل الجواب نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك